بلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على, ال... على عبدي كتاب ولم يجعله عبادا فسع الله السور هذا الحمد الحمد لله يعني بالثناء على الله و... وشكر النعمة لحين أنزل الكتاب نحمد الله على إننا أنزل القرآن عند القرآن هي نعمة حين على نبيه وبلغنا نبيه و... وجعلنا من أهل القرآن نحمد الله على هذا النعمة العظيمة ولم يجعل له عوايه يعني هو دين قيم ما فيه اعوج يعني دين واضح يشهد على عدل صحته قيم يعني هو دين قيم ما فيه اعوج لينذر باسا شديدا القران ولا النبي انه ينذر باسا شديدا من الله يعني ينذر الناس الكافرين ومكذبين على الهدي على يوم القيامه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن لهم أجر حسنة ما كتير فيها أبدا من أجر حسن تجنه خالصين فيها أبدا والأندر الذين قال استخذ الله ولده ينزلهم يحد لهم من المذول هذا والثري على الله يقول مع ولد وما مع ولد ما لهم به من علم ولا لأباءهم يعني ما قالوا عن علم هذه المقالة أن الله اتخذ ولده لاهم ولا أباء ما بيان نفسه سنتريه قال من الله ذلك مسيرة مسيرة قال قال مع الله ولا كلهم والملائكة قال إن الملائكة بنات الله قال يوم قال عزيز ربنا الله ولا مع من هذا ظل هذا كبرت كلماتنا خروج من أفاقين يعني كلمات عظيمة عند الله لأن معلاتها يعني محط والله من منزلة الالهية لا منزلة المخلوقات لأن هذا طلاع على المخلوقات دي بالتوالد والله مخالف ما, ما يعني الخالق غير المخلوق بس ما بين هذا حق الله من مجلة لا لا من مجلة تعالوا يليك تعالوا ولد مثل محلولة هو يجلس أو يعني يجلس مش أي ولد هذا محلولة ما هي يقولون إلا كذبا ما بلا كذبوا ما ما باخر من على آخرين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أصلا الله النبي يعني تحمّل الله نبيه قال قبعتي بس نفسك يا محمد وأنت ملأ أحد المشكين ذا يؤمنوا يؤمنون من العسر حين من العسر قبعتي النبيلة بسون ملأ أحد إنهم ما رضي تحمل الله قال هون يا محمد ملأ أحد ولا بنفسه ولا يصير عليهم أنظرهم خلاص ويعني ديرش نزل ملأ من العسر ما بيش يستنجدهم من علاه لقد نعمت بهذا المكان الذي يجعلنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن من نحن نحن نحن نحن نحن من هذي نحن من نحن نحن نحن نحن نحن نحن على نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن من هو منه لباء يطيعهم ومنه لباء يعصيهم لنبلوهم أيهم أحسن العملا منه لباء جهو فاعمل فيعمل العمال الصالحة ولباء يعصي وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا يا الله نبار جعلنا دمنا الأرض ونجعلها صعيد واحد جرز يعني ما فيها لا نبات ولا فيها حيرة ولا زينها ولا فيها يعني يوم القيامة يجعلها صعيدا مستوي ما فيها لا نبات ولا شعير صحب صحن واحد، يحاسب الله الناس على بعضها. لا ترى فيها عوجاً ولا أنت. إن شاء الله حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عاجبة. وأن تعديك التنت قد رنت إن... أن قصة أصحاب الكهف والرقيم أنها من آيات العجب. يعني في كل آيات العجب ما هو ما بالله كل آيات العجب أنها بالدهم بين آيات العجب يعني آيات الله عجيبة خير ولا هي عجيبة قصة أصحاب الكهف والرقيم. إنها خرجت على بس أي يعني كلها ولا, ولا الله كلها عجب الرقيم يعني أصحاب الكهف يعني الرقيم هم, هم أصحاب الرقيم أصحاب الرقيم مبلغان بهلوح من حجر مكتوب عليه بس تفن يقولوا أصحاب الرقيم يعني مرغوم بس تفن مرغومة حجر موضوعه على باب حجم مكتوب فيها بس تفن وأسماءه إذ أولفتتوا إلى الكهف ودخل الله بس تفن أو إلخ يعني هربوا دخلوا اقتطافهم من الملوك حدّهم يشتيء ملخين أمن يشتيء حد بالثمن يعذبهم يربطهم ويحتاج يدعو في دين في دين الملك يدعو فشته إلى كهف فقال ربنا عزنا من لدنك رحمه هاي لنا من أمن رحمة دعو الله عند خلوته قال يا الله هب لنا رحمة تحفظنا فيها من الملك ذا رحمنا دخلنا رحمة كهف لا يلحق الملك بعذابه بفتنته يفتنه عن جينا يردنا عن عبادته وهي يأمنا رشده يعني يدبرنا إلى فيها رشدنا يعني ما حدثهم طريق يرشدوا فيها ويسلموا من, من الملك دعون الله فضربنا على أذانهم تلك في, في سنين عدد ان الله نومهم وضرب على أذانهم في سنين دخلوا لك وجاء في رابدت أصحابك الكهف أو شع سنين جاعين هه جاعين فتاه ما هي ما في جاعين فتاه صح لا خلاص ما لا في ناس ها 90 عن غيبتهم ما بده حكنا قال النبي لو طلعت عليهم لو من يعني صور ما حدا بشر يشوفهم الا يهرب ينرعوا اصلا هذا ما فتح حرب اذا دول ملك بمدى وهربوا من حين حج رحمه ما راحن هرب منهم لا ما أقصد اللي هذول مسؤولين هؤلاء ما لو شعرهم يدروحين جامو ما قال قال له هنا يوم أو لو لو قال على في العادية ولا بسهم ولا بتغيره ولا تكذبه ولا يمالهم شو فضربنا على من الله جونهم من نوم سنين ذين على ما الحزبين إحصال ما لبثوا أمجد يعني الأجلبين تم ردهم الله فركت تيراتهم بين الفريقين هم. الناس قالوا ربنا من أضعفهم قالوا ربكم على ما لبثوا بعث من الله الأجليدروا الأجليدروا حمل الله على خرامات من التي أحرمهم بها الأجل يعرفون خراماتهم يدروا قبل لبثوا ويعرفون أن الله قد استجاب دعاتهم ولجأهم من الملك وحفظهم وناجربه عنهم رضي عنهم وبعد ثلاثين سبع سنين وهذا من آية تطلع النفاق منهم و منازلهم عند الله كلام السم عندهم. ال الاجلي الاجلي اسقعد لهم وبيدي لهم في الدنيا و يعرفون الله عليهم في الدنيا. إن الله نجاهم وآواهم وسجّاب دعوتهم وقبل منهم أعمالهم ورضي عنهم وترامهم بترامها. ف الناس يضربها الناس يمنع. كرامها شهر شهر كلام السم وأطلع عليها شهر أمرها وضربهم الناس. نلا أكرم. الله. إنه إنه لا أيها الله. ودا على أيها الله ما ان نبغي يبعثني بس يبعثني. ما جامن دي؟ لا. نبغي بعض نعلم نعلم عليهم الحزبين أحصل ما لبيتوا أمداه. لا يعني اختلاف كم منهم. اللي يدين كم نحن نقص عليك كن بالحق بحد. يعني بنقص محمد قصة بصدق يعني ما هو. إنهم فكيتوا آمنا بربهم. فتها آمنوا يعني هم شبابياهم فتها لا يمكننا أكل وشير آمنوا دي ربهم وزيدناهم هدى يعني حين آمنوا زادهم الله التنوية وزادهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا قالوا ربنا رب السماوات والأرض لما دعوا من دونه إلها لقد قلنا إذن شبطا قال قالوا الله قلوبهم حين قاموا بين دومهم عند الملك وما رضوا منه يعني كفروا بالآله وقالوا نحن عدين لله ربنا ما هو رب السماوات والأرض نحن راضين نعبد أسماء بعدي نعبد أحد مع الله. فبعلوهم وشد عليهم هذه المقوله ورجع ورجع يعني عند الملك وفي في دولتهم اتقاموا ربنا رب, رب السماوات والأرض ندرو من دونه إله. نحن راضين عبدا نطيع الله إله. وده لا قال قال لهم مبلغ مبقى... الله عبد عبد عليها. لن ندرو من دونه إله. لقد قلنا إذا شبطا. إذا لا... نحن نبي على يعني يعني أبعدنا يعني ونبليهم هؤلاء إذا اتخذوا من دونها آلهة قالوا هذا لا هم يعني أصحابنا وهؤلاء نا اتخذوا من دون الله آلهة لو لا لئن عليهم بسلطان بين ليش من هذا هاتر... هذا الأدلة من هذا الأصلام آلهة فمن أظلم من استوى الله كذبا ما بحد قال أكثر من يستوى الله كذب يقول دون من دون آلهام الله هو كذب ما بحد تغنين يعني كنا عم على من دينهم زي إذا ما الله ما ما يعبدون إلا الله وإلهك يعني الله تمر هذا بيقول بعضهم البعض هذا إذا عند حين ما يعبدون يعني عاتزلتوه الالهه التي يعبدونها من دون الله إلا الله ما هو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 ف اطلبوا الى الله اطلبوا الى الله ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفق لا نطلب لكم والله با با من رحمته يعني با الله يرحمكم و باق و الله باكم من رحمته ويحفظكم من رحمته و باهيئ لكم مرفق تستكوبوا يعني يحفظكم تقعدوا فيه والله باهت لكم مكان تستكوبوا فيه وي... ومن الملك لا تلجاوا الىه ويحكم برد وصر الشمس الى طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا عرضت تجدون ذات الشمال وهم في ثبات منه قال الشمس إذا طلعت بنتميل عن كهفهم تميل لدى لا تحرقهم بشعتها مع الدوام تميل ذات اليمين ب... يمين يمين على يمين وإذا غربت تقول لهم الشمال بيجيهم من من إشعة هاكليلة يحسبون على خذناها ما بيجي عنها عصا بيجي من هاكليلة تقول لهم يعني مبلغه بطرخ بس حافظ على صحته، وهم في فجوة من منهم من لك في فجوة في متسع من لك راجين فيه ذلك من آية في الله. يعني أن الشمس الصمح مات الحاكم وما من أخذ منها بسع شوية, شوية لا ولي... ها؟ لا يسترجل واحد وثالث جهة؟ لا <تصفيق> يسترجل واحد يعني موجه شام أحساً شام الشرب؟ لا يسترجل شام؟ بجي أفجره كبيرة لأنها بسال حاكم الحين تقرب فبيته الشاب وهو متسعر فبيه يعني فتحة حقتها كأنه إذا تجي عليهم لكن الله ينيلها أنا أني وحين تقرب، بيجي الحفل قليلة منها ده من عن الموجه شرقي وغرب على إنه موجه من كبير مفتوح من هذا الله فهو المحتدين، ومن يضيف لن تجد له وليا مرجدة. من هذا الله خواه المحتدين. هذا من هذا الله وقال لهم محتديم. ومن يضيف لن تجد له وليا مرجدة. إذا بتحصل ما أتحد هذه بعد الله. <تصفيق> وتحسبهم ايضا وأنهم رجود. فتح عيونهم، هم, هم ونقلبهم ذات الأمين وذات الشمال. الله يقلب الشمال عقدهم لأجله. لا يكشفه لأ على. تعرف هالقاعشيات؟ ولا أنا، سنبلا. ولا أنا، سنبلا رجود. وكلهم باسات، زرعه برصيد. والثد مثلهم رابي عينيه. قال لي جالس كذا يوم، نسيجي قاعد الثد. الله معهم. وركده معهم. جاء الثلاث منهم، سعيهم رابي. على مساحة بس الأخير فيها. إحنا واحد بيحبها من الله المصيد. ولو ما هم نهرب، ما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 سواء ما بلامغرا من يهود إذا حد من أول فحرك ما نازل واحد يجروا وش إذا راح من يرحم الله كذلك بعض الله كف من بينهم ويدرى أن رحمه الله أدرك السم وأن وأنهم نالوا رضوان الله وفازوا بكرامته وأن الله عترهم ولبهم قال منهم كم لا قال لبسنا يوم الأربعاء يوم لا لا قال على, على ما عد عد عدنا على طبيعتنا ما تغيرت ما بشي لا أشعار ولا وافير ولا شيء على طبيعتنا لا أدر عنكم إيه فطن كذيه إيه ما قالوا ربكم أعلمونا بما بعضهم مع ما... بعضهم قالوا لا الله على مدرهم يحسبون قلنا خيرات تبعثوا أحدكم بولكم لا قال كبيرهم تبعثوا أحدكم بولكم ولا هب واحد يعني متأنب واحد إذا هم متأنب على ناس لاكن نص على واحد هذا هو واحد يسير ولا هو الكبير الكبير هذوم يعني عليها آداء تفهم سوي حناكم لاكن واحد كبير والله الحمد ذاك يابو واحد يامر واحد بده يحط صارت عنده فتقعدوا احدى في هذا هذا يجمعوا يحطوها عندهم حق يعني ضاوه تلاقوا هذا يعني درهم من فضه الى المدينه فلينظر ايها الكافل عام فليأتكم رزقا منه رزق من اشترايده ولا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 <تصفيق> أيوه كانوا يحاولون. فليمر أيها الكهاتعامة فليأتيكم بالزق منه ولا خلطة. يعني لا لا لا لا لا لا يكشف ستره لا يكشف أمرهم وعليهم الملك. ولا يشئون أن لكم أحد لا لا الحد للحد أبدا. يسير يتخطا وبسيطه يشتري ويصير ولا خب للحد. إنهم إذا هرو عليكم إنهم إذا دروا خير لا ظهروا عرفوا أنكم فلك. يرجمون باي باي يبتلو.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 وقالوا يا خلآلنا يا خلآلنا هو يرقدون ويشموه يا لهم الله طريق. يشوف الله مرضهم من رحمة لكم الله دعجه. قالوا إن الله ما لهم. إذا حن جايين يهجرون إذا الهرب بالذبح بالجيش. إذا حن جايين يرقدوا أحد على شباب اللهم صل على, على آل محمد على على آل على وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليك وضاركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعلم بالله من الشبان وردين بسم الله الرحمن الرحمن وكذلك أعفضنا عليهم ليعلموا أن عبد الله حب أن الساعة لا ريب فيها كشف الله الناس قصة أصحاب أكا وأظهر أمرهم يعني دبر الله كل في ذكرت على أنهم في الامر ما شايف من الداخل الكتاخ ولكن الله يرضى حين حين اي جوهن من نوبههم الطويله كشف اذا قاموا كشفوا في جوه الناس بنجمعوا جوه بنجمع اخواني لاحظوا مو راح يصير كذا في يرجع يدخلوا هناك ما بينه جزا الله كله أرواهم عرفوا قصة مطلع على أحبارهم وسألواهم بشأنهم ومنهم حرفوا كل حاجة. كأن الله حمل عم كشف عمرهم وأظهر قصة شبه خبرهم أطلع الناس على أحبارهم لقي عليهم الناس يدروا إنه عبد الله حق يعني إن الله إنه الله با... قادر على أن يب أن يبعد الأموات وأنه بيجي يوم قيامه وأنه بيجي يحشر الله يحشر الناس لعثم بعد موسم لأن ب بتشابه بين ال... بين بعث الناس من قبورهم وبعث ذو بدلهم ثلاث مستنى هم رائدين نجد الله على كل شيء قدير وأنه قادر على أنه هي الموتى هذا يعني أنه قرب ويعلموا الناس ذولا أهل البلاد كلهم يدروا أن الله قادر على أنه هي الموتى ويبعدهم بعد الموت وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ويعلموا الناس النوع ده الله يحب وأنه سعى غرارة فيها لا يوجد شك أن الله على كل شيء قدير في تحت قدرتهم يبعث الناس يحييهم بعد الموت وعند فيها بيان قصر فضرها كاف وقرامتهم على الله يدي تنازعون بينهم أمرهم لأنهم حجوا هذه المدينة ظهر قصتهم في وصرها وصروا كحف لكن اتجعد لحلو ما بدأوا جعد الناره قضى الله عمرهم ما فيه لكن بعدنا لنضرب كل حاج وطالما الناس دي بيتح... بيت... كيف ايه دي فيها مشكله كيفي كيفي صبلوه على الله ومكانتهم عند الله ويهم ينبغي تعظيمهم و... ويقول ايه كانوا بنتكلم انا فلان من فلان ووصلوا اني قدري معهم كلهم دي من 30 سنه دراهم الدراهم دلهم. ان جاكم فباخذ احدكم دي هذيك هذه الى مدينه والله هذا من عهد يعني تاريخيه عهد حد في الذهن هذا الملك من هذولك دفنات الدوله الكبرى سنه قبل من بعد قبل هذا ثلاث مئات السنه بك يا الصباح من عهد جابرنا ساره وجابرها جلبها اسلام قبهدين معهم ذلك الاولين محدين ما يعرفهم بقول عرفوا قد صح الحين طلعوا الناس على حبرهم وعم ما حدثهم وعلى قصصهم وشدوا الناس هالناس يعني دعنا عرفنا انكم ما طبوا راحوا ما في واختلفوا الناس فايس بالفذال وابنوا عليهم بنيان قال عظمها بان ابن عليهم بنيان ربهم على بهم قال الذين غلبوا على أميهم أن أستحي لنا عليهم مسجدا ها الغلب يعني كانوا غلبوا الدولة الناس مؤمنين. جاب بعض الله عيسى وقدم على عيسى لعيسى. سيقولون ثلاثة صواب لهم كلهم. قال الله النبي قال اليهود باي هم مختزين في عدد أصحابه ما مع أصحابه. قال بيه هم مختزين بينكيند. بين. سبع منهم يقول ثلاثة رابيهم كلبهم. فيقولون خمسة من سادسهم كلبهم بالغيب يعني دول فاد ذليل ما ولا إنهم قالوا ثلاثة قالوا من من ما ولا قالوا ما ويقولون قالوا يقول منهم ما فينا لكن لا بس الأولين قال الله رضي من بالقي يعني هذولين بغيرني ما بله هذا بلا رجيم وسكت شرعة الناس سبعون وقال قال الله سبع وعشرين منهم سلبوا ما ما منهم هذا يعني الكلام ما ما الله إن هذولين الأولين ردهم الله سبحانه وتعالى مكذبوا قال ما هو رضي بالغير ما هو صح ما هو ما عن حقيقة عن معنى قول ربي أعلم وبعدهم الله يقول يقول يا محمد اللرب أعلم يعني الله هدرب بعدهم وووبلقى قال قال سبع سبع منهم سبعه زمان منهم كلهم كتقرضي البر وكذبوا البر الأولين ما يعلمهم إلا قليل ما ما علمهم من أهل العلم إلا ناس قليل بعد من بعض من أهل الكتاب علمهم يعني أدي أدي قال سبعه زمان منهم كلهم هنك حبضه هنك حبضه هنك حبضه هنكره هذل بغرق ما انكره <ص transformer> هذا القول <مت kr> <تص> ولا ما ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا فيهم ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا قال الله ولا لا ولا ولا الكتاب. لا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا لا يا جماعة لأنهم هالجهال ما عن علم ولا هم راضين يجيبلو منه لأن هالعندنا اليهود ولا تستفتي فيه منهم أحد لا سأل أحد من أهل من اليهود عن أهل كهف عن أحباره ما لا سأل منهم لأن عندهن علم بصدق معهم معهم هواجس حجاس وما هو عن علم ولا سَكُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعل ذلك غَدًا إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهِ فالله النبي قال أنه لا يمكننا حد بشيء لأنه عندما سألوا عن أصحاب لك غدا سأخبركم يعني بجيكم الحبر غد وجعلنا الله عاتفه قال هل لا تمكننا حد بشيء تقول لك بغتف عشي قد إلا معك الحبر من الله أنه باي ينجيز لك الحبر غد تقول لهم لا يجبع، لا يقطع يقول سألتكم حبر أصحاب الفح قدم قدم وما الله قال له باي... النبي دعي دعي يحيي له قدم لا يشاء الله يعني لا نقبل الله في في له يقول النبي يعطيه قدم الحمد لله إن الله إن الله قدر عنها الله يحول خمسة اليوم ولا جاء الخبر لكن ما اظنها صحه اصحاب الصحابه ابنه راح نفي النبي هو حين بنبيه ولا اشتني كذب يظهر في صورة الكذاب بين اليهود وبين الناس جميعا ان يقول لهم ان باجيكم برحابه فارجع ان الله يقطع عن الله ان اجيهم خبر بعد 30 يوما وما يريد ان يكذب النبي هو يظهر في صورته الكذابه بين الناس لا انا ما اقصد هنا مشيئه لا ما شاء الله لا ما المقصود يعني لا لا لا تقول انك سركن حد بشيء قد إلا إذا قال الله تعالى هذا خشية قد اللهم شاء الله إيه إن شاء الله نفعل اللهم شاء الله القرآن لا لا ما هو لج ما هو لجنبه يقول إن شاء الله لا, لا يعده بشيء ما هو في يده هو في يد الله لا يعده منه ما أعطهم حبص حبص كف ولا هو في ولا تقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ان يوفي بعده ولا هو دار في علم الله ولا ولا في علم الغيب هو الله يخبره بالخبر قد وما هو يخبره بالخبر لا ت لا تقطع على على يا محمد انك إنك على الشي غد والله كل حتمته ما ت ت تتوبي إنك تقبل بشيء ولا حتى أكل ألم؟ مشي ما هذا الطعام الواحد إنه... ضعيف ها حنا كان... تشكك في نبوة النبي لأنه بنعرف تشكك في النبي لو غير النبي في صورة كذا ها غير أقعدنا نجزلها فعاد قعدنا نجزل هو, هو مبلغ على العصير العصير نحسن بأجب ربك قلت ربك إذا نزيد لا نزيد في نبتة الله يعني يكون ذكر الله على على قلبك دايم لا تعلجه ذكر ربك عندك الأمره واذكر وش وش, وش وش قال لك إن لا تقول كذا ولا سكولك. إنها هدية نعم وقل عسى هدية من ربي لي اقرب من هذا وهدأ يعني هو الله من فضله أنه يطلعك على, على عجائب آياته يعني دعجها العجب من قصة صحابك مم. اسأل من الله أنه يطلعك على على عجائب آياته عجائب ان يرد عليها ان عشان لا لا مش عشان كذا ربنا يبني علما قد من, من العلم من, من ام الله من حكمته من علمه من علم الغيب أعطاه ربنا نبيه والان يعني وقال قالها استزيد من الله انه يعطيني زياده مثل هذا العلم تلقاه صحابته وربيش في تحريم 300 سنين نازل في الساعه قل لله أعلم بما لبثوا لهم قلوب السماوات وارعا لأن اليهود يعني بيقولوا كم لبثت؟ إنهم لبثوا إن لبثوا, لبثوا قالها الله أعلم وزرع وهم لبثوا فرعا منها وبسأسنين الله ادرام منهم وخبرها الصدق يعني لحد اعتمد على أخبارهم وصدق مقالاتهم الله يعني هو أعلم من كم مدة في لبثهم فأكاه وقد ريت يا فور الأساسي منهم أحدا على الإسرائيل <سؤال> الأسرائيل أيها، لا به ذلك أحبارهم ولا بما نقلوا إلينا من أحد لا أحبت أحبارهم أي لا، لا أحبت أحبارهم لا به ذلك أحبارهم وهو إجمع مسلمين لا به ذلك أحبار الأسرائيل لأن كتبهم بجي محبظة لما نراهي عن بني إسرائيل ولا حدث، لأنه ما صح ان احنا عن الاستفتاء بشان احداثه وحده ايوه انا اليهود عن الاخبار عن الشيخ لان ما معنى حضرتك انا بطلب يجي مبلغ على اعوانا من دون من دون غيره ما معنى تحمين ولا ولا اعتمد على جلد شاهد لان عبد الله عبد الله رضى هو وهم من بالغبي والله جاهل يعني يقول بلا علم ما بلا جاهل لا. قل الله عالم السماء لقول الله خير السماء شو الأرض. الله ذي هداك من تعادف تحف المدرّسين. لأنها لأنها مختص بعلم غيب السماء و الأرض. الأول المستقبل هو ماضي. الله عالمها ومختص بعلمها من دون الناس. لا أجد ما يسعك نجاة. نحن نقول ألف ورلين شهور. بين السنين سنة شمسية ولا جمالية ثلاث مائة سنة شمسية ولا حسبناها بهذه جن ثلاث سنة ومحتومنا ثلاث مائة سنة حنديه ولا شمسية جمالية شمسية له غيب السماء ترى أبصر به وأسمع يعني ما بحد يعني أبصر أبصر به به يعني ما بحد منه يعني ما بحد أدرك منه المفردات ولا أسمع منه المسموعات لا عدي من علمه إيه من بلغ عليه ما من بيتعلم من بلغ عليه ما بصلاه من بلغ عليه ما ما لهم من دونه من ولد <تصفيق> ده الله ما علم ما علم شفتيه غير الله إله العباد ما بمن عمل الله إن بحكي كذب بتوصل ما الله ما معلوم. ما عمل ما عمل إلا غيره ولا يشرك فيه أحد ولا يشرك الله في ملكه أحد، تدبيره وخلقه لينما بيشبه أحد في المخلوقات، ما إنك شريف، وصلنا وخير الله كمن كتاب ربك، أمر أمر الله نبيه ان إن يستبد في ثلاثة آيات على على القرآن، وبلغ ما أُحيل اليه ولا يفتر عزمه، لينفع له حين صدمه بالتكذيب والاستهزاء. وعرفة الله معنويته لا الله لا أكلوا ما أخرى إليه لا تبالي تكديبه ومستجزائهم نظر <تصفيق> ما أمرك الله فيه من الكبير وعرض عن, عن تكديبه ومستجزائهم لا تحطم ولا تفتر عزيمتك لا نبدل كلماته نصر الله جاء سلأتي دينك على الدين كله الله مهم بدل وعده بنصرك وإلهار دينك بس اصبر وستمر على منتعنا لا نبتدي الكلمات ينجز الله لها وعد ب بينجس الله النبيها وعد على الدين كله ويجعلك المسيح العليا ودينه هو الأعلى وقوة فوقه النبائس مك كفرات يعني كلمات هو... <تصفيق> ما وعد وعدها الله العدد وعده. ولا نفجدهم دونهم متحدا يعني ما بعفلا الله تفجئ إليه وت... تسميت ظهره إليه ما توجد أحد يسندك الله أعتمد على الله وطير عمره نفقت مع عمره من الله من الرحمة الله بنى عليه مسجد الله عليه مسجد مكان عبادها لأن يعني, يعني جب المكان قبل المكان جب شرف بشرف أصحابه وقفت معه من الله رحمة من الله حصل من الله رحمة الله وتعالى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 تستقر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيذين يريدون وجهه ولا تعدوا عينك عنهم في جديدين في الحياة الدنيا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى الله ودعا الناس للإسلام دخل فيه ناس ضعاف من نوالي ضعاف وفقراء اللي أسلموا إما أسلاف القوم وقبارهم وأهل الترى وحل النعمة وأهل الترف ولكن الجاه والسلطان في الأرض المسلمين هو ان وكذبوا هذا المسلمين هو النبي يكون حن... مع المسلمين هو ان يكون هذا الله ب... الصبح والعشي يكون هذا يدعوه هو ان يكون هذا المسلمين هو ان يكون هذا المسلمين هو ان يكون هذا المسلمين هو ان يكون لا المسلمين هو ان يكون هذا المسلمين هو ان يكون هذا المسلمين هو ان انا اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني لا يرفع عينيه من من عرض اقول يخلي يخلي اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول لك انني اقول الدنيا انني اقول لك انني اقول الله انني اقول لك ولا اقول لك انني اقول لك ان يعني هنال دول راحوا رايحين يقولوا دول ان الله نعم عليهم ونهم يعني في عينه لا ابعد يعني تسبان دول وعظمهم ولا ترفع عينك من عليهم يقول لا تسبهم ولا تعظمهم ولا ما مشي تريد زينة يعني الدنيا يعني لا تنظر اليهم ببعجاب يعني وتروب في عينك الزين هذه في وأن والنعم الله عليهم لا ترفع في عينك، ترفع في عينك استعاض من ما هم فيه من الدنيا، لا استعاض وشي يجلس عندها ليها أصحابه الضعفاء الجراء، وعظمهم ونطلع عليهم وتعظيم معهم حادثهم، واتخذ منهم خلاص أصحابه ولا ترفع عينك عظم، لا ترفعها ولا تميلها عن أصحابه من اللي تريد زينة الحياة الدنيا عن نصف النظر. يعني نظر يقوم في عينه نظر عجاب بالدنيا وما هم فيهم لزينا ولا تطعمل أغفال ما قلبهوا عن ذكرنا قال ولا سمعهم ولا بطعهم ولا ستجيبهم في أمر أهل الدنيا وأهل اقبار بفايفة والشرك والتقديم لا بطعهم في أمر ولا تميل إليهم أي ميل هذه أغفال الله قلبه عن ذكره يعني ما ما يحضر بالهم ذكر الله ولا يعبدون الله ولا يؤمنون ما بيهمشوا عندي الترف ولا البعث الدنيا والسلطان ولا الترعش والتبع أهواء أكبر ذلك أكبر جواشهم هم يترجلون أهلتهم بعد أهلتهم يعني يعني ما فائدة نسبة الأغذى إلى ما لا نقول إن هذا ظهر عندهم يعني أصلًا ذقنه حين الله وتجده في فعل أصلًا إذا هذين تبنك الأرض واحتذق قال لهم في حذق أن تبنك ولا من في حذق أن تبنك واحتذق الله أعطاهم أصلًا القفلة أعطاهم جاه وسلطان ومكنهم في الأرض وعطاهم المال والبنين والوجهات في الدنيا والسلطان مكنهم ورجعنهم قفلوا في يقول الدنيا وزينتها الله بها وأعرضوا عندك الله معه يكونوا يحبهم قلوبهم يكونوا يحبهم ان يكونوا يحبهم ان يكونوا يحبهم ان يكونوا يحبهم ان يكونوا الكرم والدنيا يكونوا إلا ما الله أغفل قلوبهم يكونوا يحبهم ان يكونوا يحبهم ان يكونوا يحبهم ان يكونوا يحبهم كلهم ما يحبهم كل ان تبعه وكان أمره صرطا. يعني بعيد فرطة يعني بعيد عن الحق. أبتعد عن الحق. ما أمره يعني ما ما ما أمرهم في الطريق المستقيم وعلى أدي الحق. في غير في غير طريق. <تصفيق> أيوه. في غير طريق. باب من باب يقول باب بس مع يا أخي قلبي. أمم. عن المؤمنين. وقلوا بما النبي له وهو حق وقلوا بكم عليهم من الإيمان ها اشتب, اشتبني منهم ومن أصحابه هذه حواله وقلوا اصبعوا اشتوه منه وما اشتوه منه انت عايش نبقه وانت اشتوه لها وقلوا الحق هو من ربهم وقلوا يا محمد الحق هو من الله يعني ان الحق هو ما جابها الله على على شأن النبي في كتابه وأنزله على على روح روح على الجبل هو من الله ما هو الذي يوجه من, من تلقى أنفسهم سبّروا لهم أصنام منحتها وقالوا هذب بذبين الحق سبّروهم شرائع وعبادها الحق هو من الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء قد اوضح الله لهم الحق على النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفصلها بآياتها وضضحها بحجاجها وطراحها أنه اكشفها لهم الحق يعني ما عمعها بحجر اختار كل ريخ خلصة فلن شاء فلن شاء فلن شاء فلك إنا أعزدنا للظالمين نارا أحاطبهم سراغبها الظالمين يكفروا الظالم هو يضع الحبوب في غير مواضعها وضع العباده في غير مواضعها يجعل العبادة لا رسلاً هذا الظالم وضع الحب في غير مواضعها ظلم موضع وعنفسهم وظلم وعنفسهم هذا الذي كفروا إنهم أعزنا للظالمين ناراً النار، سرعة قرهاء السرعة قامت بهم لا يريدون أن يقومون بهم لكن قد يدور عليهم النار وعليهم داكنين يخدمون وان يستغيثوا يقاسوا بماء كلمهم يشمل وجهه يعني اذا طلبوا على اقاس الكالنار ما طلب يقاسوا بماء مع حمل يشمل وجهه اذا طلب من الجهه استشرق حرق وجهه اشترى أقوله <أدوة> الله <مدرب> لا لا لا الظ الظاب الالنحاس من أديق ذو ذنب إذا نحاس ما عاد المذنب قال هو مثله المهل الله ولا هو مصليد أهل النار قال مصديد شرابه شراب أهل النار من الصديق اللي بيخرج من أجسامهم أين يسبب الحراره إذا كان حراً، هذا دشوا جهن حار. بأس الشراب. بدو أبغى يعني أخذت شراب. شراب بأس. بس أثمرت فجأة. بس عشانه أثمرت فيها. بيجي واحد دي في الدنيا بيجي يحب الشيء بيسلف فيه بيجي من أمطار ومن حفر الشمس من بد هم ما عملناه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحة إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مِنْ أَحْسَنَ عَمَلًا الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة يعني أقعوا الله في ما أمرهم به وانتهى عمانهم عنه فالله محنا مضيعين أجورهم أجور أعمالهم أولئك لهم جنات عدمي ولا يقولون يعني يكون من الله يجب ان يكون هناك ادم يجب ان يكون تحتهم الأنهار في ان يكون هناك ادم يكون هناك ادم يكون فيها من يكون هناك ذهب يكون هناك ادم يكون ذهب ادم يكون لا وهي يكون هناك ادم خضر من سندس يكون يعني نحيد مبلغ بالسندويش يستغرب يعني شيء حليب حليب قليل ابو حديده رقيق شيء خفيف شيء رقيق ندخل صغير متكئين فيها على الارائك يعني بي... بيجلسوا راحه والاستراحة الاصحاب على على على الجمعيه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 عند الحور ومضح الشيرون ومضح ما بلانا عن المتكلبه فيه نعم الثواب نعم الثواب في قاية الحجم في قاية الحجم نعم الثراب يعني هو جفاء إنه سيكفي بصاحبه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 <تصفيق> إيه ليجأ إن صلاح وحسن ناس متفقة، كمان ما في ناسات متفقة يعني هاي في قياس الحسن. العزيز فيك واحد فيه متفقة، واحد فيه يعني بإله من يعني فيه يعني يحفظه من البرد ومن الحظ ومن الشمس ومن ال... و ومن اخاف يؤمن اما في ما ما ما مرتبين وقدر لهم مثلا طيبين قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب القرش بالمكذبين هذيك تدبوا بدعواته وهذبوا برسالته واستنؤواك اضربها بمنته طيبين جعلوا من من أعناق. واحد منهم احسن شيء فعلها من يعني على وجعلنا بينهما زرع يعني بيج به يعني بيج به الخلاص ربك ويجابه زرع بين هذا رجس بيجابه زرع بيجبه بينك الاثنين كل تلك الجنة أنت أكلها الجنة أخرجت مرضها ولم تظلم منه شيئا يعني ما ما ما ما هذا شيء أخرجت ثمرها كله صار صار ثمرة صارحة زرع بين الجنين ولا ولا بين بين ولا بين الفراغ على بالستان على الشكل عجوه يجي على خبرة وفي الجنة خلا لهم يعني ليش قلنا نحن نهرج الناس يعني نروح نهرج الناس يعني نروح نروح نروح نروح نروح نروح نروح نروح نروح على طرف واحد، لا على الطرف ولا على الطرف ده. وكان لهم سمر، جاء يوم أستمر رجع حصل يعني قب أهل قلت ليه ملان، قال محاذي لا أسمع، فقال لصاحبيهم أنهم رجلين واحد، كذبت عليهم ما هو نعشي، فقال لصاحبيهم هو يحايرهم، أنا أكثر من كمالا رأى عزنا هذا، أن هجع رجع و باع الله عجب عجب ما معه جاءت ها على صاحبه وازدرا صاحبه واحتقره قال انا اشكر من كمال واعذرك يعني حجا بهاي اكثر من نحن احنا اكثر من نحن مدير كيف انا ايه انا مدير كثيره من الضعيف واف من الله انت قلت هذا وازدحار جنته ابوها بني من نفسه قال ما أظن أن تبيده هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا أردت إلى ربي لأجل أن لا حير منها من قال بعث الحجج نفسه وظالم نفسه لعله بطل وعجب ما منع من المال الله كثر هذا ما شكر الله وحمد الله قال الله حضن فضلك علي وهذا ما هو ما هو حولي بوتيه وبحاره بوته وفضلك وإحسانه وفر الحمد لله فشو وتواء على الله والشع ولا كبر على أحد لا كبر وترفع ونسينع مثل الله عليه ما ما شكر الله ولا حمد ولم نفسه يعني انه سبب في جلال نعمته وما اظن ان تبيده هذه ابدا عندها لا تريد انها ما تريد انها عندها تريد انها لا تريد تبعدها لا تريد عندها لا تريد انها لا الله انها لا تريد انها لا تريد انها لا تريد انها لا تريد انها لا تريد انها لا تريد انها لا تريد انها وقفل بالله وقال ما عبه لا سعه ولا عبه ولا ولا ارجدت إلى ربي لأجدنا منها منهم جلبا وقال لا وين وانجاونا الناس بايحيوه بايبعثوه بايجيب السعه فبايحب باي... الله أكثر لاني استحق أنا اولى بايحب لي الله ولا يفي بك لأنك جيد من هنا حبلك الدنيا بساعتين مثلين مجبوح لحب الله الله بايحب الدنيا على الآخر قال الله نعم عليه في الدنيا وإذن يا رجعي الله أنه ذهب الحكس قال له صاحبه له إمام الشيء وهو يحايره أكفرت بالذي حلقك؟ قال نستنكر عليك كيف أنك تكفر بالذي من تراب ثم من نطرة ثم سواك رجلة كيف تكفر به أنت؟ لقد تعرفت أنت الله حلقك من تراب يبيع نطرة وبيع سواك يا خبر بالله علم ان نسيه الله ما قال انها من الله ان الله ينعمه هذا ما نسي والله بالله بل عبد لكنه والله ربي ولا بربي احد يا الالف لكني الله والله ربي يا قول لله قال من الله ربي ولا بربي ولو لا دخل دخل سجنا تقول ما شاء الله صاحبه وعده قال لا لو, لو أنك حنتدخل جنازتك وتقول هذا ما شاء هذا ما شاء الله تفضل عليا بحوله بقوة لا بحولي ولا قوتي وتوضع انت الله وتقول لا بقوة إلا بالله يعني أنا كنت بطلع من حوله بقوته تقول إنها أنشيلنا الله ما هو منها إن اللي كان أفضل إحنا أفضل مين حنتدخل جنازتك متبحر وتكبر, وتكبر على الناس ومفتخر بما معك إن ترى من؟ أنا أقل منك مال ووردة إذا أنت تشوفني أني أقل منك مال ووردة فحسى ربي أن يعطيني حيرا من جنتك يعني فجاء المؤمن عن مع عمل في الله قال إذا عندك ذاكمان ماشي فحسى الله يعطيني أفضل من جنتك عمل في الله من الله بيعطيني ويصيب عليها حسبانا من, من السماء عليها يعني عدد من السماء يحركها عليها ما يعمعك والله ضريب ولا جهيب يجي من السماء والله يا طهام برادي عادي حلل منها دي وبرد وعاصف وبرد ما حلل منها. لا. لا يعني يعني قلب قت يعني إذا كان واحد في يرجى بدو الله يأخذ ممتها هذه ما يشكو مثل الله ق قريبة الزواج. أي واحد عاد هذا قصة عادي المثل. نصبحها سائل ينزله كما يعطيها شجرة كما يعطيها خضرات، لذا الله سبحانه وتعالى قام فلن تصبح له طلبة ولا قد يصبح معها قوم يعني ينزل عليه فما معز تلك الحبة تنزل عليه فتيه بس بس على الله وأحيط به مناره إن الله أحد عليه حاصب من السماء كل ما فأصبح يبلي بفتقه أني لا الله نعمة حاط الله بدمثي يعني أذهبها أهلكها وأشرفها على كل ما معه فأصبحت اللي بخطه على ما أنفق فيها وهي خاوي على عروشها تتصادق على النبي عندك في دواعي الشِّرعة ولا الدعاء اللي تفعل الصقرة بني ويقول يا ليتني لم أشرف برب أحدا أسلم ماذا يشاء لقد الله ولم تكن له في ألفين صلوانه من دون الله وما كان متصرفا قالوا ما ج ما جمع يعني يعني يدفع عنه عجاب الله لا ولا وما كان ينتصر ولا يهديه ينتصر نفسه اللي يرد النازل نازلها عذاب ما يهديه ولا بحده لا مع أحد ترد النازل هي في نزلت كذلك الولايات الله أحد إذا أنزل الله عذاب ما نبلغ الله مع حد يسرد يدفع, يدفع الله فلا يدفع لا ينصهر يعني الصدّان انه ما عندي أحد حديد في الصدّان الله هو خير ثواب وخير عقب الله خير من يهيب وخير من يعاب عجب شديد وثواب عظيم هذا هو الموضوع الصح قال الله النبي صلى الله عليه وسلم إنه ترى على... إنه ترى يضرب يضرب نشل إذا يكفروا بالنعم لله كيف يجي عقبتهم وإذا يؤمنوا بالله كيف يجي عقبتهم يعني يحضروا قريش في الدنيا يعني عقبت كفرا نعم وعقبت بطرهم وستهزائهم وتكذبهم بالله ورسوله و بالدين و لا يركمل على الله و كفرهم من نعمة الله عليهم أن الله جعلهم بأهل الحرم وجعلهم في الدنيا يعني آمنين في جزيرة العرب والعرب خايفون كلهم. يسير وشرقها غربها وشمالها وجنوبها ويشافوا الواحد يتعربهم. يقول أهل الله. ويعتيم ال الأرزاق من كل مكان. بعد مكة العيش. وجعلهم الله وجهها في الدنيا وشرف ورفع عزها عزه وثرا وغنى وسجارة. قال الله يحضروا يحضروا كفر بنعمة الله. يشكر الله أمنة رسوله أمنة آلهته. ولا يتحضر ولا يطرب ولا يطوف الأرض. يشتفى الأرض ويصدقوا على سبيل الله ويظنوا فين المنطقة كان عجبة الضل. لا لأنه نعم الله عليه وحب له جنتين وحب له أرزاق وأذمار ومال وولد و... وحين كفى نعمة الله سلب الله نعمه سلب, سلب... سلب... نعمتها وصبح صفر جائدين وقلبت تكفيهم و... لكن ما عجلت نفعه وكتر في غيره قلت نعم عجل عم تفعلناهم، إن شاء الله أضرب لهم مثال ثاني واحد، أضرب لهم الدنيا، يعني حب لهم كذا مثال حياة الدنيا، كذا أضرب لهم مثال حياة الدنيا كما أنزلناهم من السماء الحياة الدنيا يعني ما هي إلا حياة تجري الزوال، ما مثلها إلا مثل حين الحين الله ما من السماء فحصلت به نبات الأرض وحوض ونبت ونبات وما ما ما كيف فترح كذا فأصبحها جيما و... فتفتر الورد. وحتى لثر خبرها لعدهم يوميا ويثريها عشان تربيتها يعبشها الدنيا هكذا بدك خبر الواحد تزين وسرعان ما تي بس بتفتت وتروح كما عندك السفر حسي حسي ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها وقالوا وجينا يعني تبهرا العيون وما بشر العالم ما شاء الله أيام ما قدوها وكان الله على كل شيء متجذر كل بيجيب ال يعني بتدرب ويجها وييجي ولا والدنيا ويحيي ويمشي مكنز جات الدنيا بيجو يعني رغ كل إنسان في الدنيا يشتري المال والأولاد صالحين هذا هذا زينك في الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيراً أملاً قلنا الأعمال الصالحة الإيمان بالله والتصديق بآياته وإتمار أوامنه وأداء فرائضه وإكتساب الأعمال الصالحة يفضل من المال والذنوب وما ماذا ما يعني يعني ما بل معناه المال يعني لا يملكه سهل أنمسلكه لكن لا يملكه وهنا بعض الايمان الواحد من يعمل الصالحات يجوه اماله وبنونه لكن لا, <تصفيق> لا يمتلك المال يمتلك الشيطان عليه هذا يضيع عليك دينك املك المال انت. املكه وصرفه فيه وعدي حق الله وحقوق المال واولادك لا عند عزك الله لجلهم انك ما تسب المال الحرام لجل لحالك حاولت ولا تضرب لجل حالك, لجل حالك. لا أمة الأولاد ولا يمتلكون، لا ليهم سبب، هو باس بس تتخذهم سبب إسعافه كل سبب الشهوات. ما نحن ما نمتلك واحد حاجة إلى الذهب أو أموال ويكنتس عليها أموال ويسبل وهمات ذهيمة، لكن إجيهوها لا لا ي... يسوبض، أيوة لا يدخل في ما لا يحل ما لا يجوز. يقدم المال على الأئمة. ي... لا لا ي... لا يذهب طمع مثلا يجي ينقل غير مشروعه يجي ينقل المشروعه ربنا لا يركل في حاله يمكن سخان وربي لا يركله يعني أمم نقول يعني إذا خل المؤمن يملك المال ولا يكلخه المال هذا ما المؤمن غير المؤمن لا المال هو بيدملك ما يعطيه لا بشخر المال عبد المال ي... والمال يظل يظل في الدنيا يعني يرجم في أودية المحالك وفي طرق الضلال وفي يعني حتى يعني يعني في كرامته ويضيع شرفه ويضيع جولته يعني يجده بالحسة ويجده بالدنيا ويجده في الضعة يعني لا يضيعهم في شدة تحبه لهم يدخل في معصيه اشتي خسر الفن الدنيا سبلهم الدنيا هاشتي عوائلهم نين بعجلهم انه يدخل في حرام يأخذ الأموال الناس يجيب الأشياء ويأخذ الزبائن ويسبلها ليجمع لنا أموال ما حلكهم الله رب الله كفر الدين موب هابني مزجهم هم عارضينها ما في حاجة تدعيه يذكر نفسه لقول يسعد أولاده والباقي يحصل هذا عند ربك ثوابا أو خير من أملة. الأعمال الصالحة يعني ثوابها عند الله عظيم، وخير أما يعني خير ع عد... العذبة عذبة الأعمال الصالحة أشكال، بيجي هي عذبة حجنة، عذبة حتى الله من الأعمال الصالحة، والدنيا بيحسن نيته. ما بتحسني نيته كيف ما ما بفر بيد يافو ما بلق أنت يا ف النوع ويصلح نيته لأنه يقرب حرام ولا يقرب محذور ولا يدخل في شفاة ولا يضل محّد وعفاده الله على نيته وعلى عمله لا لأنه يتجي الله في عمله يكسب الله الحسنة ويقعه في قاعه في عباده ويقوم عن نية الصالحة لا يروح ينفق ماله في حرام في معصيه الله في ضل محّد والله يضغي على حد ولا يهبه ويجد مهرشو ولا يهبه يسبب على فاكريه يعني قاضي بها شهواته ويشغل الناس يظلمهم بالمال ماله ما وجهه ويستراح له من حاجة الناس وصل الأرحام ويكرم ضيفه وجاره ومحسالياته يعني صن به وجه الدنيا ما هو إلا إن المال معده يعني إن شيء والعمال صار حشي ثاني بس الواحد يجمع بين الأمرين. يجي مع ويوم نسير الجبال وشر أضباد وحشرناهم فلا نغادر منهم أحدا هذا يوم القيامة قال الله ويوم نسير الجبال إنها بالجعي ينسج الجبال يفتت ويذهبها بها وترى أضباد زه وضيبيت كلها مع بعض الجبال مع بعض مع الجبال في المستوى يوم القيامة ويحشر الناس على ظهرها أضعها على هذا. بعد ما يشويها. شير الجبال يعني في التتهاوية تنشها. تخلو من دائريها. تيجي بدي أرض مستوية صعيد واحد. بالي جه بالي راح مرة رأي الجمعة. ينفد البصر قبيح عين واحد يرى الناس جمع. تيجي يروح ييجي يروح يرى الناس يشوفون الدنيا جمع. يروح للمغرب كلهم. ما بأسير الأرض يعني بتسأل. بات ييش في الله الجبال. والبحار ما جابش إلا ولا صلاة ولا علاج ولا جبل ولا طع ولا نزهة. الناس كلهم يدعسهم الله جمعهم يكسرهم على صعيد الأرض. قال يمسهم البصر ويسمعهم الداعي كلهم. وحشرناهم يعني على بحرها وحشرناهم فلا من منهم أحد. ما ما الله تعالى الحد يحشر الناس كلهم. حتى كل حي على ظهر الأرض كل حيوان. حين نتخط منه وخلد واحد الدنيا لما ما تبلغ ساعة يحشرهم جمع والطيور والفراش والنعام والدبان الدبان والحياس والعجال والالحوز والأهلي والإنجيم يحشرهم جمع يمنع الناس من محرضهم يحشر كلهم الرجال يرى الناس يرى ضلك يشان بيكره هذا هذا في هذا ذك كتب تكذب به أيها المكذبون تقول ما حاشر شيء هذا ذا حتى حتىكل حالي. ويدخل النار في النار، ويدخل عندهم الحيوانات الشوية، الذي الذي كان بتنفر منها طبعاً، يعني متشمأز منها، مخاف منها. تدخل في هالنم هي تنعم، هي تنعم مثل الملاك مثل الزبانية في هالنم ما بي ما بي, بي تنعم أبوها تنعم أبوها. <تصفيق> كلها يعني احنا عمو وت... النار الحين يعذبوها النار ها وضربت نعم وحيات والعقارب ولا مثل وكلها حيوانات اشويه الشريعه وجينا اجينا صرنا الناس بندخلها النار فيجنن يعني تخويف تخويف الله الجنن موت وافزاعهم وايلهم وتخاف التاديب وضربتها والله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 حسب ان الله ما يجر ما هيش لما ما رواه ان دي لكن هذه قال لا من هكذا الله يشرف الناس والله بان كل انسان بيحشر في كفن يحشر الله قوس مش ثلره كل حاجه في كفن مؤمن ولا كافر قول لي يشرف ها قول الله دي... دي الامير المؤمنين كيف يحاسب الله الناس في ساعه واحده يوم القيامه قال مثل ما بيرزقهم في الدنيا في ساعه واحده إنه قاعد إنه يحاسبهم بسرعه ان الشيء هذا يخفوا عليها الناس كامل فضا يحطون على الناس عليها مخشوفه حكم الله يعني حتى ما يدخل صاحب النار النار الا يشهدوها رب اجمعها انه هذا حق عدل يشهد علينا الشهيد النار النار حتوصل لجنة الله برحمته لا عذرا وانصاف ورحمته وجزائه ان حكم عادل يوم القيامه حكم عادل عادل وتنكشف وتنكشف الاعمال القلبيه تنكشف هناك في صورة حسيه يشوفها الناس جمع لا بين الحيوانات بين بي الحيوانات تاب الله في التاب والله كاشيف ستفهم ما نوع من اللي بيدي تاب التاب ما أعرف الله ستفهم بس إن الله تاب عليه على عظيم رحمة الله بقول شوف لها أعمالك وذنوبك سترمنها عليه وغفرناها راح الحين تقول الله رجع الحين وخلاص غطها ولا عاد حساب ما بيا حساب يصير يعني يطلعها الله لما يظهر له عظيم رحمة الله بقول عفوه وأحسن إياه الحين تفضل عن سياته بس أغراض الله ذنبه، أنت أغرج، ما عبشي إني أكتشفت له ولا يظهر أمره للناس، بس فرّ عليه. لقيت اسمه نحن ما خلناه من أول مرة، بل زعمت أن الله مجامله مو عيدا، نحن زعمت أن الله ما ما بشمان على الله ما هبله مو للبعث، انقطع. مشكلة، نحن ما خلناه بعضنا ووضع الكتاب كتاب فترة من مش من نافي يعني كتب الأعمال كل أحد كتب كل أحد أعمالهم كتبه موضوع على كتاب من مش من نافي الجريمة هي من أعمالهم يبدأ المش سبر الله يجي يشوف الله يكشف سرهم يظهر أعمالهم ويقولون يا ولدان ما لي هذا الكتاب؟ لا يقاطعه وصغير ولا كثير. وثنا إلا أصحها. هنطلع على كتبهم. يعني وش ما ما فيه ما ولا ولا شيء ولا حد. ألبنس هذا. خلنا نرجع لك الحاضرة. وش ما لهم؟ أصحى كل هعمل. ووجدوا ما عملوا حاضرة. ولا غير موبك احد وجدوا أعمال الحاضرة وجزاءها بأحد. وجزاء كل شيء يعني يرموا بدار جزاءها هو مقابل هذا. متقاعد ده يشعر يعني بألمها وعذابها وحدها كل كل واحد يزيد الحزن بمقدار سيئاته ووو لكن ما ما بيدرب ما, ما هو من الالم بزياده لا بيجي لها ألم زيادة على قدر لا الله لكلهم بعضهم ولا خلاص عنه مش ده وإيش معذلها من العذاب يعني عم زيادة في في زيادة زائد إحساس زائد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 إن جال الله الملائكة يشجعون آدم فزجنه إلا أبيش أم تفعل أمر الله واعطاءه وووتوابع على الله <تضع> مثل الله مستجاب والأمر هم قالوا اسمعنا الله رافزجنه إلا أبيش فكان منا لدني ففزق عن أمر ربهم ما هو ففزق عن أمر ربهم تمرد عن أمر ربهم تكبر ما أرضين ما أرضي توابع على الله ما أرضي أي والله ما حاطي ولا يعني طبرط طبرط عليه من كان من عباد كان من مؤمن يلقن رجع المراهقه عشان كان يا عبد الله عليه بين بين وكان في ما يعم اشيرهم عبد الله وبين رفعوا راهم جبريل الله مع الملائكه وحين امر الله بسجدوا لكم امر داروا سجدوا كان من الذين فسّع عن أن أنوّضهم، أنا طبيعة من الذين هم التمّضهم هم البشر، المضض على الله يتكبّض ما في الأرض، ما في لله من الكبر. <تصفيق> عن الله عن الله. عَمَّ عَمَّ وَعَلَيْهِ أَفَلَمْتَ أَحْكُدُونَهُمْ وَضَرْبِيَةَ استنخل الله على البشر على بني آدم كيف أنهم بعد التخل... تتخذوا الشيطان يا بني آدم وذريته أولي يعني أربعة من دون من دون الله وهم لكم عدوم الشياطين وهم لكم عدوم أنتم عارفين العذاب كم بينكم يا بني آدم وبين الشياطين تاريخيا حريبوهم من الجنة كيف تتخذوه وهم ذريته أولي يعني أربعة من دون الله تطيع أوامرهم وتستجيب لدعوتهم تستجيب لدعوة الشيطان وتطيع وسائسه تصيره في قرية، تكون كل مسألة. كيف تحبه أن لكم منها كمعلوم؟ لا، ولا ملائكة. بتحدر يشهو من الشياطين نجم. وده ما حدبناه. لأن رئيس الله عل قابله، رئيسه أقوى الناس. والدعوة لله كبيرة كبير, كبير. كبير. رئيس الدعاء لله. والباقي والباقي الشياطين بيسترون عن أمره، هو اللي بيأمرهم. ولكن هذا هو المسجد الذي يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من هو ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون عارف ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من وعندها تجارب طويلة من يوم خلق الله أبو البشار الشياطين ما عندي حضر ما بشي حدي من الشياطين الشياطين ذبيته الشياطين من نوع من الجن من الجن من توقف الكفر اسمني شيطان الحضر من جاء هذا ذبريه وعبده من نجيم نبي طيره وذمن أتباعه بئس للطالمين بدلا يعني بئس البدل تتخذوا الشياطين أورياء وتتكرون ولايه الله هو عدوكم هذا يعني العادة ما بيشبر هذا يرحصل عدوه ويترك اذا ينفعه وجاء قال الله ما أشهد خلق السماوات والأرض ولا خلق أم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذين مطلعين عضدا. قال الله ما أشهد ال ما أشهد أحد لا الشياطين ولا المشكين ما أشهد من خلق السماوات والأرض خلق أمف... خلق أمف... خلق أمف... ما هم أشهد... في حضورهم يوم خلق السماوات والأرض ما أشهد يعني قال تعالى قبائل سبب الكذب وسبب الكذب. ما ما أحلالها ما أشهدهم ولا حاجه انقسم ولا احد قال يعني يحضر عندي داخل وما كنت متفقين المضلين قال الله ما ينبغي لي ان ان اتخذ من من اللي عارف اللي عارف لي عووان من الضالين من هم باعوان لي الله علم من يقول المباره ويا الشيخ يا حاج كذلك نعم هذا هو المكان رئيس نعم هذا هو قال الذي نعم هذا ما أحد الذي نعم هذا هو المكان الذي ولا ولا من المكان الذي نعم هذا من المكان ما نعم ما هو المكان الذي نعم هذا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 ما حضرهم يحضروا مشته الخلق اللي يقولوا هذا مش ريك انت الخالق هذا مستهدفين عباد دار الله ما منهم في الالهيه في السماوات والارض ويجي الناس يعبدوه عم بيعبدوه كذا وراهم شنو لا حضروا من الله ما حضروا خلق السماوات الأرض والله ما اتحدهم قال يا راح يخافوا والله باشا والله الله ويوم يقولون ادوشوا ثقل اللي يجوزهم فتعاونوا للمستجي بولا اما قالنا ما ما بيقدر قال لهم الله ما قال لهم يلحقين قال ها دعوا شركائي فالالهه في, في الدنيا دعهم لهم اللي كان بعبد المسيح قالوا بدعوا المسيح اللي عبد عبده عبده عزيل اللي الملائكة قالوا بدعوا الملائكة اللي بعبد الله ما يقبلهم هات نادوا شركاء الذين شركاء الذين شركاء مع الله في فدعوهم فلا تستجيب لهم ما رضي لهم بينهم مو وجع الله بينهم بحاجة بينهم وشركة أنظر نعيش ونضرب على متن موب يعني مكان ما ما عدا حد يسترجع ما لك ن ن حديد ولا الموب يعني ولا ما حد يسترجع إذا نجزعلنا بايعه ما لك وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واجعواها ولم يجدوا عنها مصريفة راء المجرمون النار وشيكروا أنهم قد اعتقواها وأنهم لنجدوا لا لا عنهم نعبده لهم حريم، منها جمل نعبد لا الناس الناس. ولا قصد الله. ولا قصد الله في هذا القرآن للناس من كل مثال. أجمعين يؤمنوا. يا الله، يبنو يبنو على الناس في هذا القرآن من كل مثال. نو على هم الآيات والأنفال. بينها حالا محرم رضى وكان الانسان اكثر شيء انجدرا الانسان ما بيقو ما يعرف ما رضي انذا بيجادل ما هو لا ما هو لا ما بالشكل اللي بيكذب يجادل بباطل ومن أي من الناس يؤمنون بجهه ويدعون ربهم الا ان في سنة الاولين او يؤتيهم عذابا ضغلا قال انهم يعني انهم انهم ما عندنا ايمان ما جاء لهم مثل ما جاء الاولين من العذاب جاء لهم من مؤمن الا عن لحين جاء العذاب حين يدخل العذاب مثل العذاب اللي حل بقوم صالح وقوم نوح وقوم هود وقوم ثم ما مؤمن الا جاء عذاب ويأتيهم العذاب قبل يعني معانا ما يكسع على هدي ومعاد وقت الايمان ما عندهم ما عندهم الايمان في ذلك الوقت دعاء العذاب واحنا منهم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 والنبي كان حريص على انهم يؤمنوا وق يعني كان ينفق نفسه من الأساور والحزن ومش أحد يموت عنه يعني يريد ان يستنقذهم من عذاب الله يريد أن ينقذهم من المهازل لأن النبي على علم أنه ان الله أن ما يرضى أحد لهم يخزيهم في الدنيا وفي الاخره هو إيش يستنقذهم من عذاب الله؟ ليباهذهم في الدنيا وفي الآخرة إيش يستنقذهم الله رحمة شفته جواه حلاط ما هم راضين منه معت مرادين يؤمنوا إلا إذا جاءت المسندات الأولين يعني جاء عليهم مثلما جاء على أم أمثل من يوم هو عذاب عذاب الله إخبار في, في بدر وما نوصل نوصل لأن لا مشينا من الذين كفروا بالبابل قال أما أما كافرهم بالجاهل بالبابل ليذهب هالحد انا بدي بجاديو جادل باطل لايش توي يتحاروا الحق ايش توي اذا يعني طلع حق واتخذوا ايات يوم انزله جوع يعني جعلوا آيات الله وانذاراته عند عطل... رحم الذهبي جعلها محل هزء وسخريه واستهزاء اسمر عليها هذا هو حقا بها ومن ادبر المؤمن من ذكر آيات ربه فاعرض عنها قال الله ما بأحد أظلا وأكثر الذي يذكر بآيات ربهم يعرف عنها ما يقبل ونسي ما قدمه تجاه ونسي معاصيه وعماله السيئة ما بيحسب بسامها يعني الله إنا جعلنا على قلبهم أكنثا أن يفكه وفي آغانهم وقرأ وإن كدرهم جدا فلا يحفظوا إذا أبدا احسن دمعه هنا محمد حرص قال قد على قلبهم أكنثا يعني قديم قلبها فأقضيها لكن تنفذها دعوثا ب الحواجز ما بين أغلبهم بين قلوبهم قل عليها أغلظة هذا ما في مجال ذكناه ولا ما رش أغلظة ولا في أذانهم مجر. ما في أذانهم صمم ما يسمعون كلامهم حنديس معهم ما في شبه من الله يعني يقطع النبي طمعا من إيمانهم الله يريد يعني يأس نبيه من من إيمانهم الناس ما راضين منه قدم يا محمد مثل حنجيب واحد جلده قدم غطاء عليه مختن عليه غطاء بلاه وواحد يجي يدينا مسط مسنشد تمام مع دعوتك ولا واصل لقلوبهم خلاص معهم وانت تقولهم ان انت خلي يحترئ اذا ابدا أب.. يعني ابدا مع المخادين حتى تهون على نفسك هذا هون على نفسك التعب من لعبهه ويقترح منهم وربك الغفور وترحمه ان هذا صفة الله انه بيقدر رحمة واسعة تجمع الناس يجمعهم الفطر أهم رحمة الله لو يأخذهم بما كسبوا العجر لهم العذاب لو أخذ قومك يا محمد بما كسبوا نحن نع نحن عدل من عذاب العلم نعم لكن إنها رحمة واسعة وهو غفور عافه غفران الذنب من خير غفور ورحمة واسعة أمهل قومك ولا أحدهم بدونهم بل نحرهم بل نحرهم وأمدهم بالخير وبالنعم وبالعافية والصحة والمال والبنين وخلهم فدين يشيلوا وروحوا يعلم يعني... يعني... يجي ااا عليهم الحج لا يقولون يوم الجمعة يا الله ما خلاشنا لمن ما خان قتلون الله نرحل خلاهم الله يجتمعون يجي يقول لهم يوم الجمعة أول من عمنكم ما جذب خروطي من جرك جاءت من الندى نحن قلت عمنناه معمر طويلة ومحناكم ومدتنا لكم شو أجي لعجل لهم لعجل لهم الله. بل لهم موعد لا يمكنك ان تكون لا ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون محرج ان تكون لديك ولا تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ولا تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك اخبارها دوادوملو و برازه ثمود و الانبياء الشاويين نور الانبياء الشاويين تذكروا اهلكم الله يعذب على ظهر الدنيا يعذبهم مستاسفهم بعذابه لما ظلموا حين كذبوا بايات الله واستهزؤوا بانبياءهم وردوا دعاء رسلهم وجعلنا لهم مهله موعدا كل امه وكل قبله معها لها موعد لا تتعداه إذا جاء موعدها موعدها لا تهاها فانت موعد هلاك درشان محمد ما بد حفل انت قبل ما يصبر وما اكتب فعل بالله فكتابة ما هم بد من ولا احلام وإذ قال موسى لفتاهن نذكر يا محمد هذا القلب الصحر إن قال موسى لفتاهن لأنه يوشع بالنون كان وصي موسى من بعد يا خليفة من بعد بعثها الله نبي يوشع بالنون يقول له ما فتاه موسى فكان من الذين موسى فلم يجاؤ موسى جنفا فتاه عن فتاه عن صعبة جاء الشباب وجعل الله أصطفاه وأختارهم النبي نبي إسرائيل بعد موسى وحالم فتاه كلهم لا لا منهم بل فتاه يعني أنه مختص مختص موسى مصابا وخدمته وقال موسى لفتاه لا أطرح حتى أبلغ نبأ على البحريني أو أنضي حببا المساجد سأل الله يعني عن عن أعلم من أبها أبحد أعلى منه وأبها الله أبها, أبها عد عد منه وهو في مكان هو في مجمع البحرين مسجد البحرين الله أعلم إنها البح البحر الأحمر والبحر المتوسط يعني ك بينهم جناح يعني تفتاج يعني متصله إيه أه؟ في زمان موسى قال هذا أصله قال موسى لا أروح ما عاد يبى هذا المكان حتى يعني ببقي أشتري نفس الخضار لأن النبي اللي قال الله واحد نعبد واحد عبد الله علم قال هم ما حتى يبلغ من البحرين أو أمضي حج أو أمضي مئة سمين أو أو المسافر سيني مئة حبوب الحبوب قال سنة من متى واحد من الحصاة إيه والله بتقعد لأن هي وهو راح في مجمع البحرين أن رجال خضر فلما بلغ بين مجمع بين هنا حين بل... وصل موسى وختاه. مجمع مجمع بع بين البحرين نسي أحوتهما يوم عم في بكتل فالتخلى سبيله في البحر شربا نسي الحوش وصح الحوش القنكة ودخل وضمرها دحط وخلى مخ على المخان السراب أنا ما دراج خدي خدي عندك خرج الحوت وطمر في البحر واتخذ بريق اتخذ بريق وسار في البحر يوشع بنا ما خبر الموسى ما خبر الموسى وقلنا سموه عند الصحراء وساخر جاوز وذلك المحل فلما جاوزا مقب مشوخي لاسي قال لفته وقال موسى الفتاه آتنا قد آنا لقد ولينا من سفرنا هذا نصبع حتى قد تعبنا في سفرنا لقد ولينا تعب عسر وقال لكر يوشع بنا او دست على الحوش انك عند حال في البحر ضال على يريد اويناء في الصحراء كاني نسيت الحوت ما تذكر لك قصته وما انشاله إلا الشيطان وانا اكره افتخ سبيله في البحر عجبه الحوت انا طيب يعني عجبه الحين هذا الحين قال ابي اش بخون انا بقول قال هو ساعتها كنت بدي يعني والله علمه انك ما التحوز يعني باثرك عند دول حضر اسمعوا مكانه هو باثروا الحضر هو عنيد لا لا ما بتحملها يعني عد السرب حط تمام تمام يعني ما رجع الماء مش يروحوا قاعد الماء لهم على من الله قال ويوشع بأنه نقرح حينك واتخذ سبيله البعلي شرباء لكنه لا يتخبره موسى نسي نهي على باله مع انها تصبح عجيبة قال رسولة بأنه مع ومع أنها تصبح عجيبة قال كثر ما كان يلقى مع موسى من العجائب هذا الكرامات من الله بيجيش أشياء خارج العادة موسى بلا بيجب عصاك كليه وخرج الماء وما بلا بيجب دوشه داخل جايه بيتعود عليها من بي نسيها بيجي قصها عادية ولا إذا رأى واحد من هذا الأمر العظيم يعني ما عاد هو يخبر الموسى في الساعة، ما أنت الموسى، الخاتم ما من العجائب ما سامي يحين جاله سرق جاب، ورجع قالها إن دكتور ما يجي في الساعة، قال هذا ذلك ما كنا نبغي، قال حمود سامي بده ولا، إحنا مسافر، ما في عندك أرجع، أروح سوينك عود، شدنا عليه أه؟ كانوا على رحبوا رحبوا رحبو بعد السراب ذا عنده، بعد الفرصة ده على أثاري ما وري عرجوا من هذا، صلاة عند الصخره من هذا رأى على الفرصة قصصا، وووقد قصصا يعني قصوا من بعد السراب، فوجد عبد من عبادنا، فانشروا في السراب ذي، من هذا انشروا فيه، وجدوه أخذه، فوجد عبد من عبادنا فانشروا في السراب ذي من فوجد عبد من عبادنا اتينا رحمه من عندنا وعلمناهم يدنا علما نجد الخبر دي اتى الله الرحمن عندي يعني النبوة وعلم الله من لدنه علم الماء علمه علمهم موسى علمها لذلك مهوسا في موسى هو نبي الله فاخذتنا فاخذ كده نبي نبي الله علينا رحمة من عندنا يعني انه هي النبوة. حلو. حلو. لا هذا من من لدنه الله علم من عنده هذا علم اله ان الله ان الله لأ, لا لا ما بشي ما بشي علم لدني اعمل على قد الحين قال الله علمناه من لدنا يعني هبنا علمها الله من عنده علم من عنده من علم الله احنا والله من علم انت اللي تجبر انت اللي تجبر نسدنا معلومات العالم هذا ما قدر ما قدر ما مع النبي الحين قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى اتبعك. واحد ماك بشرط أنك تعلمني مما علمت رشدا تعلمني من العلم دي علمك الله قال إنك من تستطيع معي صبرا قال ما تحتسبل على العلم الذي عبد على لبا ايجي اصدر مني لأن من تعلم يعني ما هو ما هو مثل ما عهد تنتهي من الله إليك بأول وراي ابي يبيع المساحه هذو بس تنفي الحين نشوف ما قده ما نصابر عليك علمها الفضل اه علم أشياء ثانية اختص الله الخضر بها من المعلومات من المعلومات الله من على الله وكل الله اليه يشكرك انت ما هي معلومات فيه. لا من, من العلم الغيب ومن علمها بالله الله من العلم الغيب هم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره داكف انك بس بنعاشي ما نقدرين نبدا معرفته لا تاويل طبيعه البشر هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو وقدّر النجاة يسبل، قدّر النجاة الخبر ما يجسبر، لأن أعمال اللي بيسبرها الخبر مكره في الظاهر، مع أنها قد عدن الله، عدن الله فيها ويعملها، وفيها نخلها، وكيف تصبر على ما لم تهتمي خطرها؟ عجل ما يحدق ولا وكيف مستحيل إنك تسبر؟ قال ستجدني ستجدوني إن شاء الله صابرا، ولا عصي لك أمر، أنا بطيعه ولا هو شيء كمهم. ها؟ هذا كان على جزينه؟ من تجارب موسى؟ ما ما دريشه والله والله وصلها ما عند ساحل ولا في جزيره صغيره ولا نجيبها في جرف يوصل البحر ان جصد الله في صحاب. منين نروحوا في سفينة هاويه؟ نروحوا في سفينة هو هو ذا اول ها قالها فعني تدعفني، هلا تسالني عن شيء حتى ارجع لك من هذيك، قالها اذا تبعثني، فلا تسالني عن عن شيء يخطر مني، انا ما اخبر أنا بدي أحب الله ما فين هذا الأمر؟ لا يقول ليش؟ لا يقول ليش؟ استنكر. فانطلق، انطلق حتى يحدك ركبها في سفينة، ساروا و يعرفون في سفينة، خرجها، جابوا حضره خرجها، خ وبدل ما بين، بعمل ما عبدنا بيقفوا على السفينة، بي هل ما لقيها لاسف؟ لا تغمر. لا قال أخرجتها لتقولي قالها، هذا استنكر عليه. أول ذا هو الواحد يستنكر عليه قال يا باقرة موسى. لا احنا مش عندنا تبع فتاه مو ذا بكم اول لازمنا قال اخبرت هذه تقول لي اهلها لقد جاء امرا يعني بده ينشئ يعني خبير ما هو هذا قال الا أقول إنك لن تستطيع معي صبرا، لما نطلب له ما جهتك تصبر بسمك يا مستنكر عم قال لا ساخذني بما نسيت ولا ترهبني من امر العشره يعني لا تحملني ما عقيده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 حتى إذا لدي غلاما فقد له بلعب مع الصبيان وذبحه خضر ذبحه وطغ عليه. بالنسبة للصبيان. إيه. قال أجد نفس الزكية تمضي نفس لقد تشي أنفراء. إيه. على ماذا؟ على ها؟ تبغى ماذا؟ شيء هذا. أنا لا أقول لك إنك منفصلة تستطيع علا صبرة ما قال ما أقول لك من حالك فصلك قال إن سألته عن شيء بعدها فراس صاحبني قد لك من ديني عذراء يعني إذا أرسلت بعض شيء حرام كده عذب كده ثلاث مبعث. إذا ثلاث مرات ما علوا حي عذب بعد الثالثة اللي تجيء عتمن يعني الحين ثلاثة خلاص من حتى إذا أنا قريت منفصلة عن علا يلبين جواه خلاص طلبوا هذا من تامهم هم عارفين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 اجل انا ما لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك يعني لك ما هو اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك ما لك اقول لك اقول لك اقول لك اقول لك قال هذا ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان هذه لديك ولا تكون لديك عليها تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك في طريق لديك ان في لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان وعالك أنا عيبها إذا راه الملك ما بيجبي طع فيها ويجي المخلد ما عاد يشعلها فيخليها تمشي وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين أبوه الرجلان صار عشان المؤمنين وقد علم الله أنه لا خبر إنها باي ما حجب أبويها وإنها باي هو الرجل الهادي فخشينا أيوهاتهم وغيرهم وكفرت الله يعني إذا علم الله أنه لا خبر إنها باي يحمل أبويها على الكفر بيت حسن في الكفر محبث الولد عصير فأردنا أن يبجي لهم ربهم خير من زكاة و أقرب رحمة و أرد الله أن ي... ي... ي... يأخذهم يعني موته و يبنهم بدأ يعو الله و يسلم الولد الكفر و يسلم الولد الكفر و عبا يجي يبدوا هم مؤمنين و قومه ومع يكن هناك حرم في الدنيا. عبد يكون هناك حرم من اجل ان يكون هناك حرم من اجل ان يكون هناك من من اجل ان يكون هناك حرم من اجل ان صغير هناك حرم من اجل ان يكون هناك حرم من او يمينه بنت ماره وفيها او يمينه بابن اسرائيل <تصفيق> زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه يعني زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه زكاه بيعمل زكاه زكاه <تصفيق> نعم انا مش راي ان المحايره قدره مشاركين كان كل واحد من السهم عشان المسالك ما هي مشكل كل واحد أقل من اهل افضل من النصارى ولا دام الدنيا بدفع غير حقا بهم المسالك طيبين اذا المسالك الناس بعرف ومن جاره فتاه يقول امي ياتي من شو مدينه هتاه كنزل لهم وقال ربهم صالحا فارد ربك اي المرء اشد هم انني خروف واستهرياهم أنهم يكبرون ويجعلونهم على فزهم إذا تحضب الهدر يمكن أن ينكشف الأثن من عليهم قبل ما يبلغوا اشدهم رحمة من ربك يا رحمة من الله بلغلامين. يعني يحفظ الله الغلامين بسبب صلاح عبهم حيث يحفظهم صالح يعني يحفظ ببئة أشدهم بعدها وما فعلتها عن أمري كل هذه ما فعلتها أو الخبر ما فعل مثلاً ما فعل سعى على الله ذي الخلاء عشان أبيت الله مسحيل ملك الموت نتجعوق إن فلان أنا ما أقولها الله ولا قانون شد لا بجد زاري بجد زاري مع لا شيء مكتوب إلقه عليهم يقول كم مع كم ذلك تقولي لما لم تصف عليه صدر هذا هذا قال تفسير قمت استغنى تسميه عليه ما أشتغل على فك ما يقول صلاة أصحابي يعني إح إحنا ندري نبيجي في أفعال الله حتماً وله هي مكرها عندنا لها لها فوائد ماذا ما بديحنا داري لنا مصالحنا إحنا بدعمنا الله على كذا قصة يعني نعت بلحنا إنك تجي على واحد ما في عياله ولا تجي فيه ما حك فيه في ماله لا ده مصلحة يعلمها الله إحنا ما نعلمها تعال سال في في طريق ورجع أنها لم يحقق عليك السيارة ومن يمكن أن يحقق في السبب أن السلامة من حادث وإن السلامة من قطعين وإن السلامة من مخاطر يجب أن يأتي فيه ويقسم ويجب أن يأتي فيه يعود ومن داري يقول أن الحكمها مصلحة واجدار عن الله بني على أن الله, ان الله يحتضل لو أردت بسبب صلاحة برصر. اللي بيحصل على هزقة وبيصلحه في الدنيا يحب الهزقة بسبب صلاح الأب، سبب الزلقة الولد الله وصلاح وصلاح الدنيا. يعني, فأردت أنا يعني بإرادة الله. فعلت أنا يعني به يعني جعل ما فعلته في عملي، فعلت يعني إن الله بيأرده. أي الله دي قال الله عنده قال شبر خليه وشبر كله فهذا هو الشبر الشبر هذا التحريف. بجأ فيها أصحاب النبي لا أصحاب النبي لا الشبر الله أصلاً لا النبي هو ما جاء بشرايع النبي جاء بشرايع ولا ما هي شرايع ما. ما هي ما يعني بس. حلم ثاني. حلم ثاني. ربي. العلم ربي. الله ما الله على الغيب الله ما لكم وش وش علم الغيب. لا ليكوا بيجيوا وحت... ما هو دا... ما هو ده مش في غير. واحد غير قديم بلى يقعد في السر السر ما من داري وش من الله الله ما في حاجة نرضا لكن داري وش في عنا ولا نرضا إلا اللي مصلح حالنا ما عليه مصلح ما نداري به الله ما عندنا واحد وش في السبب وش لا اللي في المصالح لأنك تقولون، ويسألون إن شاء عند قال الله، هم بيسألوا، بيسألوا السائل عند ملح، ها؟ هو متصطع. هي تستطع مبلغ حذفها التحلفها. بسأله عليكم منه ذكرى. بسأله عن قصة الجبنين. ذل الجبنين اسكندر درعيم بيدوني. ومرحين اليمن، نروح اليمنين. قال إنه أسعد كامل، أسعد تبع. ذل الجبنين. قال إنه على إنه أسعد تبع. فقال له هل يمكن ان يكون هناك اهل من يمكن ان يكون هناك اهل من يمكن ان من يمكن ان يكون هناك اهل من يمكن ان يكون هناك اهل من يمكن ان يكون هناك اهل من يمكن ان يكون هناك اهل من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون من من النموذ الله علمنا, علمنا. علمنا الله. في الله. ما هذه غزوه مشعل الأرض مغاربها وحتى الواحد من اهل ما بشوي تاريخنا تاريخ راس أسكندر دي دي دي ابو خوله ندخل مصر ماذا اا اتبع يعني التلال في هضبه التبت عبالناس هناك يعني صورهم صوريه منين لانه خلاناس هناك بعد التبت وذي ورد مياه الكابل يعني في الطبحه في الصين هناك ما شعر بالعرض هذا عند الرومان. لا تبدأ. في حتى في أشعار أنا الحين إن اللي تاريخ أسعد تبدأ يعني بأشعار و... و... والنبي إنما جاء جنابي وأصاب إنما يؤمن به وأنه يؤمن به. ما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري هل هو نبي أو هو رجل صالح. تبدأ أسعد تبدأ تبدأ. جن مقاله مقاله. وذوذ هو كان هناك أمر معروف إنها عن ملكة بدي التفع بدي التفع بدي التفع أشعى التفع لا الأسكندر المنظومة والله إنا مكننا لها في الأرض مكننا لها في الأرض يعني أسباب الملك وعطاها لها أسباب مال وإسلاح ورجال وصناعة وأثنيناهم من كل شيء سبباً يعني أعطاهم كل شيء يعني سبب يعني آلاء وتمكهن الذي بها مشاركة أو ما قال بها جمال وحيول وفي يحمل فوقها أدوار كم بيحتج كم يحمل فوقه من زيادة الجيش حقه آلاف آلاف جيوش طعامهم الذي يروح من هنا لما الصين ومن هنا ما مغلف هناك كبير هنا في الساحة. نشوفه. يطلعنا. آه، ألاقي نشوفه. أنا بشوف إيشان لكن قوة في أبداءهم شوية. إحنا ما ذهبنا الله في أبداءنا قوة. الله أعطانا من حفانة قوة بروحه في الآلة. سببا حين فتمكنها الله واعطها من كل شيء. يعني يعني جعلها الآلة اللي تمكنها من الغزو للدنيا وصلنا وصلنا كل وصلنا إلى ما المحتاجات هذه توصل إلى مشاكل أرضي مقاربة. أوه أقول يا حضرات صار المغرب حجج حجج فرض لها أسباب الغزو من سلاح ومال ورجال ومرتبات وزوجات ومع يعني البضائع وحاجعة كلها فأتبع سربة يعني راح طريق حسن ببعث عن الإسارة في طريق الغرب حتى إذا بلغ مالي بالشنس يعني دخل في طنقه في المغرب ما يرد بالشيء أمريكا اكتشفوها الله قدامنا أرض سنة سنة حتى إذا بلغ مالي بالشنس وجدها تغرب في عين حميلة وجد عندها دونة وجدها تغرب في عين يعني في, تغرب في البحر وعادها حامي الشمس توربه حامي. البعض قال في عين يعني في لحاب حامي أهل يعني طين أسود طين وما عينها وزن يعني الصراحة الناس اللي قاعد من براهم قال وهي حامي الشمس. إيه عدا عينها همع... تغرب وهي حامي يعني انها ما غرقت ما <تغرب> موزعه <وحامي> تقول وهي حامي يعني انها ما قلبت ابدا وانها بتدخل جوه البحر وتطلع لا اذا البحر يا الله لا بيجيها بتغلب وهي حامي سالنا ما قالت لي ابراهيم عندها دومه هذا ما قال لي هذا ولد إما ان ان تعجب قدوم دوله وما في حاجه فيها قدام في قلبك واجمع بدك تصوبها بدك اجد بدك تحسن اليها قال اما من هذه هوه حاصي يغالي مو بيعبد غير الله جه مؤمن دوره قال يعني يعني الله يعني قال له باللسانه باللسانه حاجه يعني قد بنعصب دار ذهب ما بدهم تح... تاح... من... تحصل فيه رواتج بدهم تحسي بدهم تح تح تحاولهم ها بالعقل ولا ها أيوة يعني بدهم يعني من من عصروا بعض وتنقشين ودهم حيروبين بدهم هم يوم جمعة الساعة تضعوا إسكندر موسى أيوة يوم إما أن تعظيم الله به ولا جماعة يعني جماعة يعني هو مؤمن وداري وش أمر الله به إذا ظفرت عدوه إذا ظفرت عدوه إذا ظهر عدو الله ولا إلا بكاثر يعني أنه مخير بإدده هي... يعخذ بدمه إدده أفي عدم إما أنت عذب علماء أنت اتخذ فيه الحسنة قال من ضرماء فسوفا نعذبه عذي أصرف على الدم ولا رضيته ولا يتراجع على الدم فإذا نعذبه ثم يرد إلى الرب ثم يعذبه عذاب النتر لا يرد إلى الله وعذبه عذاب أعظم يا مربيات لئن من امن وعمل صالحا فله جزاء من حسنه احنا بان جزاء حسن وشنو لهم جزاء جزاء الحسنه يعني بان ينها جزاء وشنو لهم امن لا يشكر بان عمل حسنه بل عن فين هو بان انا باخذ فلها طيب ثم أتبع سببا ويجعل سبب أضل الثاني حتى إلى العمر بالعشر وصل على السواحل الشرقي أهل الصين نهاية الأراض حتى إلى العمر بالعشر ووجدها أصدر على قومي لم يدعا من دونها سترة وصل هناك يعني ووجدها أطلع على قومي ما ما معهم من ولا بيوت ما يجب أن يكون هناك شيء خير بدي. بدي. بلعم نعمل ذلك كمين وتحتاج الأشياء اللي ظلروها ما ظل ما همستر من الشمس ما بلعم جالين في الشمس من شرقة من شرق اللي. اللي. في ما وعدهم لا ما بلوصف... يعني ما انت ما, ما على قال له وجعل لا من ما صراحه بحاجهم الله اللي خيسه تريدهم قال لي كن شبره من تجي عارفين عارفين الله خبره قال لهم عنك الله ثم أتبع عزبة بعد تقدمها للصين على رصين هناك وقهر تلك الأمام واستولى عليها وسيطر وظواه وجاء راح شنال من الساعة ثم أتبع عزبة بعدها. مسبب ذلك الله أنتهاك. إيه هو من عليهم ودين عامل الدين ولا والذي أرحل إلى الأشمال حتى إذا بلق بين السدين السجد يسدود حواجز حواجز للمع، اسمه مكان بين السدين أنا. وجد من دونه ما قوما وجد منهم مكلة من دونه ما يعني منهم, منهم ويمن خلانة قوما لا يفعدون يفقون قولا يعني ما عرفوا القتل ما جاء لهم تجيب عند الله تعب وما جاء لهم تجيب يعرفوا قتل ولا عن من كل رغه لكن ماذا لا ما ما فهموا أي رغه عن ترمين ما فهموا من ترمين أصلا اسمها الترق اسمها الترق كلها من تركيا لما عاد تعال عادها من الترق اسمها ما ترق أوربا وبعض بعض على ما زي ما زي ما هي, ما هي اوروبا أفغانستان وتركستان تركستان و بايافستان كل هذا من أدول الترك ما يسمونه الترك؟ ها غزاء الترك راحب الشمال وصلت إلى المكان اسمه السديج من وكذا ما عندنا جاءهم ترجم الله أصبح والله يجب أعدى ترجمين كل رقا فين ما وصلنا عن ترجمين مهمون ترجمين عن الناس بل فأجه هم وضعهم عصحا عبه <تصفيق> ما يمكن ان يكون ولا فل... دا دا دا دا من هناك من لكن من هناك من هناك من هناك من هناك يجي هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من من هناك من هناك من هناك من من هناك من هناك من من من هناك من هناك انا اللي قاعد دائمًا ربكان بوقف وما بعد ان في الطيور اللي بها بها يعني الشمس ما في شرق لا في انطلق في لا على هذا اكثر ترجع من لان التاريخين المؤرخين اجتمعوا على انها عصري من حاز من سكان وامم ودول تاريخياً وفي الجنوب بشي ولا ولا بوصل وما بلا العالم القديمه اليمن ولا جزء ضيحة ما الهندي الهندي المحيط الهندي ما ما ما, ما كان بس فهو مشابه بق، ما مشابه مشابه، بشابه قالوا قدمتونه ما قوم الله يشاهدونه كهونك ولا قالوا دول القوم يا ذو يا إنا يأيوج وما يأيوج مفسدنا في الأرض فهنا لك حرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة قالوا يا ذو القرمين معنا لا يا يأيوج وما يأيوج مفسدين في الأرض لا معهم بيوت ولا معهم مأوى ما بلاك ما جعلهم فرصح قزونا من الشعر بجبل بب بي كما قالوا خذوش اللي ونهابو هرومنا مزارع ما عبدوا السنة الحبيبة قوم يعم بثلاث ما معهم ما عبدنا ونهابين مين يشتمنهم ما معهم بيوت نغزيهم ولا نبل نبلق لا معهم بيوت لكن ما معهم بيوت ولا محل وطني الله أهله لا ما عبدنا كتر. حين هب حين هذين اسمين ييجي ما ييجي يعني كأنهم لفيف استرق من كل مكان من هنا ومن هنا والمتقطعين يغذونهم من بين جبالن قال يجعل بيننا وبينهم ما قال يجعل بينهم وبين العالم الحين بيقولوا بهاي يجي... المبتدأ ردم ردم ودب... العيظ فروس العالم ما عند أحد يعرفه لا ما بلا يعني بحفره بين الجبال شيلها بيجي يغذون يغذونه من ها بسهولة ويضربهم إذا استدف بين صنجرس إذا قذرونا وطلعوا من الجبال، بنصلن الحجم، ما يهدم من الحبو، آه ما يهدم يشيلونه ينهبو ينهبو بسرعة، لكن هنا خرب، إيش كيف يجمع؟ لك خرج يعني أجره، قالوا هل نرجع للخارج يعني أجره على أن تجعل بيننا وبينهم سدة؟ قال ما مكمني فيه ربي خيرًا، قال ما أعطاني الله من المال هو أفضل المال رسل. ما رزق، ما لنا في حاجة تجره ولا شيء، فأعينني بقوة يعني أعينني بدينهم يشتغلون. فأعينني بدوة أجعل بينكم وبينهم ردما أفصل ما بينهم وبينهم ردم عيد خلو صلاته جور من الناس قالهم يوزعون آتوني زبر الحديد قال هاتوا قطع الحديد لب الحديد على الجف كبار حديد نشديه قطع حديد حتى إذا سوا بين الصدفين سوا بين الجبل سوا يعني في جبل هنا وجبال من الفرض ردم هذا ما لي سوا هو الجبل اللي ما قدر قدرت بناء ما عندي روس الجبال الجبالين قطع حديد الله قال قالهم دخو قالها الخبب النار انفر حديده اللي, جال انفخو. انفخو بالنار. انفخو اللي بتعلم انت القطعه الحديده ارموها بالخبب النار حتى إذا جعله نار ما ما بدي حول الحديد قال هاتوني افرق عليه قلت راح نصب عليه نحاس مداد انتهى الحديد لا يلحمها لا الحديد افرق عليها نحاس نحاس با تكون تقطع ولا عثروا حد خذبها فمصنع ويظهروا ومستباعوا لهنا ما عثروا فيه ولا اللي بده حديد هذا يدل على أن الصناعة جوا انها تطورت ذاك اليوم من باجي لهم بتوع حديد بده يفخو قلت ما يعني يخدها تعيده كيف ايش بالله ما صناعه تطوروا فيها كيف احلى الى ما يحمل الى الحديد لما لون حمرة اشفو يعني من المنافع هناك ونار لي ما هسه كيف هنا ما عم بيطوروا ولا ما عم شيء حاجة حاجه متطوره معناه دار هانت كان بتصنعوا حضاره العالم بيتطور يعني نرحل شباب يعني تراجع وتدهور وتراجع <تصفيق> ها <تصفيق> انا يعني هم صحراء سيدريه <تصفيق> من الصحراء نحن عم به الصحراء ما عاد في الحفنة صحراء أكبر صحراء في العالم. المثنى هو ضد الصحراء عبد عقالي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما على رضي الله تعالى إبراهيم وعلى من الله قال هذا رحمة من ربي. حين أتمنى ربي حين أستد. بسد السد... <تصفيق> لازم بيشكروا عندهم من يجي وما يجي. لا عليهم وي يدخلون بين الجبل عليهم في برادهم ينهضوا ويشلون عايشين لهم أمور وينصرفهم ليالي هم يشلون. الجبلين وسبعة الجبل سد سد الطري عكش. هذا بقطع حديد. و عليها نحاس و معسر حين خلدنا و اتم و نظر اليه ما, ما استخف هذا البطل و يعجب بنفسه و يفخر و يسمع له يعني لا ما يعني تمام هذا رحمه من ربي الله يمكنني فحمد الله وشكره. و حمد الله شكره ما اخذها العجب و العظمه في نفسه و انفخر و استكبر لا ما يعني أعترف إن الله ذي مكنه وذي أعطاه وإن الله رحمه لحمه وشحل هذا الأرض ومكنه أعطاه نفسه ويعتبر عجل المؤمنين إذا نجح في عمل. يقول هذا من فضل ربي قال سليمان بن جاويد يقول هذا من فضل ربي يقولوني أشكر أم أكثر حين مكنها الله سيء من ملكته وعطاه البلق والسلطان والسيطرة ويجاب عالي بنقيس من هناك من اليمن في لحظة كان خبصهم ويجاب وحطوه عندها وجاء وجالس يرجو مغفرته قال رب هذا من قبولي رب كارحن قلبي اعلم حق من الله وحده لو كانوا الله يثنى نعم فكانوا فهم الله ما عجب نفسه وكان يحبوها منه ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك قال يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون وقال له هذا رحمه ربنا ما قال المهندني وراء ما مع المهند اللي بدو, بدو بالملكه الدنيا جبتها وصل شرق الصين وراء والشمال يعني غز الشمال ويعني شمال كلها ارضيه الى حيث انتهى السكان الجزء المسكون من الارض ما يطلع الخيار مش حال السكان لا استنى على الجزء المسكون من الارض وسيطر عليه ولا أحد هالعبد ولا أحد هال. أفضل محمود السكان. قال أنا رحمه ربي فإذا جاء العبد ربي جعله تكاء وكان العبد ربي حجة. قال إذا جاء العبد الله انبلق يمنع ولا إذا جاءنا الله واعاد انه حد بس يبغى حد بوجه. وكان العبد ربي حجة وعند الله انه با انه بس حضر الدنيا هو قاعد حد بس ما يمنع. الله بس حتى كل الدنيا ولكن يجب ربي حتى يعلم المكان لا بتما يكون هذا المكان يجب ان بعض يعني في يجب الساعة يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا هذا المكان الساعة يعني يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون بين مطلعنا شباب بعض يرزب بعض البعض يتحارب عندي ما هي بعيدة من الربيع العربي يا أخي. <تصفيق> أحلى بعض الدول العربية. إنه جنات بعض في بعض. ما بعضهم مهيج ما في بعض. هذا بيني جسعي يعني جدا نجيان هذا دي ونفعت الصور بعدها معه جاء الله الغيمة فجمعناهم جمعا ويجمع الله الناس جمعا يخشرهم تلك السابق فجمعناهم جمعا الله يقول جمع الله الناس ويحاسبهم الله علم جاءهم الناس يقولونهم انه جاء عليه بغضا بساف في ذا قبو بغضا في في حوض. وعروهم جهنم لما يوم عيد الكافرين عروه يوم القيامه يوم الحساب بل يتوهم بيشوفوها. الذين كانت عروهم في الطوائل عند في وكانوا لا يستطيعون سماع الكافرين بعض عند عند الحساب عند حسابهم الذين كانوا يروحون في الدنيا فلا يصدق ولا يعترف. فان عليهم في قضاء عندك لله ما فهمت فما نحكي هنا قد ما افرح الدورات افرح الحق ولا ابصرت أبصر اياك ولا أحبيب أحبيب و... أي ده ده أبصر حب. الله ولا استبصرتها بها في الدنيا وشعرات النفس وما بذات حق اعمق حن انا ابصار هذه على منطقه قطع فيك ما, ما لا يستطيعون جمع ما كان باش نعم يروحوا حنا سنجا عند رححه فاي اذن لنا يقول اذن لنا نسمع اتخذ الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دون الله اولياء قال هو هو بلغ اثاثين ان يتخذوا اولياء من دون الله ولا يحاسبهم لهم الله قالوش انت نحق حنا باه وتحضرهم آلهه عبدها من دون الله انقصكم ولا حسبكم لا رب او انصبوا وصبوا الله ايان الله سنحكم قالوا ولكن اوش اللي ما هو جاي ولا عذاب ولا جزاء وهم من دون الله والله بحالهم يغور الشركاوي يعبدهم من دونه ولا يجازيهم لا يا يزيد <تصفيق> الله اكبر الله اكبر مهران جاينا على الخطه ان اعتقدنا جهنم ما لكافله اعد الله جهنم اعدها ضيافه على الكافرين ينزل ينزلن فيها. كلهم النبيءكم بالأحسن من أعماله. الذين براء سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه. لا أنا بخبركم من هو أحسن الناس صحته وعمل الناس في عمله. أفراد في عمله. الذين في غير الطريق في الحياة الدنيا بسير في الوراث ويجدن في عان الطريق. ويجدن على حبه في الوراث هذا أحسن من الناس. ولا كفر ولا كفر ينها كفروا بأيات الله قالهم لا هني كفروا بأيات الله ولقاءه وكفروا اليوم الآخر قالوا ماش شاء الله جزاء تحدثت أعمالهم فلان بيملهم يوم الجماد يوجنا يعني أعمال بدهم ذكريا يتحلوا بها كفرهم لأن كان ثاني... كان عم عمارة فريه يعملوها قالها حضرت أعمالهم ما هو جلهم ما... ما ما هي قال عليهم جميزان صربك شو رأيك؟ قال هدي قال ان اكو تعمل له كلام جهنم ديما تكول شلون تكول وتحدوا اياتي ورسولي هزع فتقول بالله وتحدوا اياتي ورسولي هجن محل هجن ومحل شهريه يضحكوا منها ويسمعوا يضحكوا دهان من ما هم ما غير العمل الله إن الذين آمن وعمل أمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات في الجنة وسِيِّء من زلاب هذه أنا أمن أمن بالله وصددت عياله ورسلا معكذبوا وعملوا الأعمال الصالحة الله عاد لهم جنات في الجنة وسِيِّء من فيها غياب محل غيها. العائدين فيها معتم هذي لا يكونوا عناح ولا ما هو يعرف فيهم واحد تبي لا لأنهم في نعيم وراحة في الدنيا بيني الواحد حبيبي حتى النعيم بينه لبدي تحول إلى شيء ثاني هم الجنهلا ما ما بينلو نعيمها ولا بي ولا يكون يتحول من نعيمها ما بدي من تبلو نادين الله. قلنا وكان البحر مجدًا البحر قد لا أن كلمات ربي. والله سبحانه وتعالى لو ان البحر مجد يعني حذر. البحر من الدنيا حذر. و... ويكتبوا به. يعني يحصل وش... و... المعلومات دي علما الله. ان البحر ينجح ما بين يحصل المعلومات. معلومات الله. عند الله عن العالم العلم الله عادها أكثر من لأن البحر مداد يعني حب وفي آية ثانية قال البحر و و و و ما وكل ما في الأرض يرجعه أعلم ويكتب كل ما في الأرض يرجعه أعلم ويكتب ورض البحر مداد ويكتب المعلومات هذه علمها واحد إنها أن تفيد ما نحتاج علمها الله علم الله أفهم وها نبين جحاف فقط هو اللي اتكلمت قالوا كم الفكتس شن قال سبعه قال لي حقا انه يخلي لي كم الفكتس فكتس معلوم ان فيهم قال لا هو ضابط ويابا يقول لي مثل ما جاد قول لي دي ما بحاول هذه قلت له ما ادري ها اوضحي لي نبدا من البحر الميت قال البحر برجع ابو ذلك حبر تكتب المعلومات التي <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> ما... ما المعلومات اللي على موارد ها بسم الله لا اول معلومات الله الفا كتب هيك كل ما في الارض شجره يسطرها اغلام ليش طب وواحد يقول لك عبد مثلها قوم مثلها ميديك باسم فتى الحارق ما بين هذه الكلمات يعني مع الله ما شاء الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلههم إله واحد. قل يا محمد وجبش إنما أنا بشر مثلكم. قال إن إحنا بدنا نفهمه كلامه سأل بشر ويجيه نبي. قال نبيهم من البشر. قال هم قال هم أنا إلا بشر مثلكم. يوحائلية أنه لا إله واحد أرحى الله إليه أنه أنذر فإنه لا إله واحد السماوات الأرض فمن كان عمل عملا صالحا في حقاية رب تشيل أحد فمن كان يرضي يؤمن الله بكساق واليوم الآخر فإن عمل عملا صالح ولا يشير في عبادة الله لا يعمل مع الله خير في عبد واحد اسمها؟ اسمها؟ قال لهم سنبدأ واحد منهم ذكرهم. إيه قال لهم واحد. نقول لكم أوه هي فيها. لا لا أنا ما عندي. نبدأ ذحين كتيبة. اسمها كتيبة. أهم قال إن صلى الله عليه وسلم يحب الجهاد ولكن واحد أنا لا مو في مو مو قريب. يعني الناس يعني ذات الآلة وكان يقول لها ربك في الأعمال أمان صالحة ولا شيء في عبادة ربك في, رب في أحده لا هي مردتك يعني لا يتخذ مع الله إله غيره بعمل الخالص بعمل خالص, خالص لله لأيه ما بلا بيصلي بمعاش بيؤذن بمعاش الصلاة بلا لظلط حالة لهم كيف يكسب ولا نقدر عم عشان على رياضل ولا ما راح يصلي وله الاحتساب لذلك نموت قال المرسول انها لله اجيب على واحد دافع الله يرحم يصلي لله لا اجيب دافعنا بلا خالص ان المستجرين والعامل ما الجزاء اخذ عليها أجر ولا لا ما بي اخذ, أص... أخذ أجر على عشان هذا الباجي هذا بالشرط والمشروط ولما الاحسان بين الناس